وَمِينَ يُقِيمُونَ وَأَخْتِلَافٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الياحيآيات للقوم يعقلون تلك آيات الله إنَّهَا عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ليل لكل أفئك أثيم يسمع آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا التخدها هزوا هلا لهم عذاب مهين من مرائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هم كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن لَّدُنْهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ جزي قوم بما كانوا يكسبون من عمل الصالح فلنفسه وَمَنْ أساء فعليها ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بلي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من القِبَات وفضلناهم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 رضي الله علي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يقيمون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفسهم ثبت وهم لا يظلمون افرايت من اتخذ الهوى الهوا وهو اضل لهم والله على علم و ختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن يهدي بعد الله فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر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 قل الله يحييكم ثم يليتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا قريب فيه ولكن لا يعلم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جافية كل أمة تدعى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 ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تجلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن الله يحكم والساعة لا ريب فيها قلت ما ندري ما الساعة قلت ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظننا وما نحن بمستيقنين بمستيقين لهم سيئات ما عملوا وكانوا به يستهزئون أقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء فاروتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرين Okay. Here uh -huh.